يا ذئب كلمات شالح بن هذلان يا ربعنا ياللي على الفطرة يا ربعنا ياللي على, على الفطرة يا الشيب عز الله ان ضاع منكم وداع رحتوا على الطوعات مثل العياس ذيت وخميت وقلبي بضاعه خليته والنادر بدر اللي جاني ضقت بي لا فجع قبل الساعه تقدر اللي صافيات المشارب بلعوني شفت الذل عقب الشدعه يا ذيب انا بوصيك لا تاكل الذيب كم ليله انعشك قبل مجاك كم ليله انعشك حرش العراقي وكم شيخي غمن كذت لك ذراعه كفه بعد وانا شني على المضارب يسقي عدو بالوغاصم ساعه بيضحك لي يا سكت عليهم مغالب بيالكد على جمع العدو باندفع وبالتالي ديرانا اي شيد على الطيب للضيف يا ابنا في طويل الرفاع جرحي عطيبه لا بقالي مقاضيب وفخت حبل الوصل عقب انقطع كني بعد فقد بحمل واهي من عقب ذيب الخالع رجم مقاليب يهل الرمك ما عاد فيه انطماعا يا لو تطيب وقلت وش لون باطيب طلبت من عند الكريم الشفاعة يا رب عنا يلي على الفطر الشيب عز الله النضاع منكم وداعا عز الله انا ضاع منكم وداع